ولا جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولمَّا جهزهم بجاهزين قالتوني بأخيّ لكم قالتوني بأخيّ لكم من أبيكم ألا ترون أنّي في الكيل وأنا خير المنزّلين إِلَّا لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَائِنَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ وَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَنِ فَتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منيع من الكيل قالوا يا أبانا منيع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعةنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير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 فَلَمَّا جَهَّزُوْا بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِي ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ قَالُوْا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ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 قالوا إيه سرق فقد سرق أخوه له من قبل فأسر الله يوسف فأسر الله يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر ما كان والله أعلم بما تصفون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 قال ما عذ الله أن نأخذ إلا موه وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلما استيأشو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَالَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَلَ اللَّهَ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا اسفاه على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا نوت الله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين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 قال نوح الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اِذْ غَامُوا بِقَمِيصِ هَادٍ فَأَنْقُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي غُصَيْرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إني لا أجد ريح يوسف فلو لا أن تفندون قالوا تَّلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَى الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرَتَدَّ بَصِيرَةً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 وَأَيٌّ تَعْجَبُ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِلَى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْنِيَاءُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوا من حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردله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 وما دعاء الكافرين إلا في طلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قُلِ اللهُ خالقُ كلِ شيءٍ وهو الواحدُ القهارُ أنزلَ من السماءِ ماءً فسالتْ أوديةٌ بقدرِها فاحتملَ السيلُ زبدًا رابيًا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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله مع ومثله مع ولفتدوا به. أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ